الإفلام اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَأَنْزَلْنَا ذَرَتِ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْسَارَ الْفُرْقَانِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فأَمَّ الذيينَ ف قُلوبِكِمْ زَيغُم فَيَتَّبِونَ مَا تَشَبَغَ مِنْ فََتَّبِعونَ مَا تَشَبغَ منِنْه بَتِ وَله الفِدْنَةِ وَبَتِ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا آل الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن ك جامع الناس إنك جامع الناس اليوم الآخر يبفي إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأَلَا ذَائكَ هُمْ قُوَادُ النَّارِ كَذَبْ بِآلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ كُلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلَى جَهَنَّمَ وَتُحْشَرُونَ إلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِنَادِ فقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتن في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة تيرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشأن إن في ذلك نعمة لأول الأبرصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا ان ترهم جنات الذين اتقوا يدر ربهم جنات جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره رضوان من الله وازواج مطهره رضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا.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 تو اعلو العلم قائما بالقسط لا اله الا الله لا اله الا الله والعزيز الحكيم مَثَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَ فَهُمْ أُولُو الْعِلْمِ إِلَّا مِمَّنْ بَعْدَ مَا جَاءَ فَهُمْ أُولُو الْعِلْمِ مَغْيَبًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَسْطُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَانَتْهُ كَفَقَلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَبَلَتْ سَبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ يَنَأْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَادُ رَبَّ اللَّهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فلم تر إلى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا, إلا أياما معدودات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 سَنُرِيهِمْ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ قَبِيلَةٍ تَوَدُّنَّ أَنَّ بينها وَبَيْنَهُ أمدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء سوت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إياك كنتم تحفون الله فاتبعوني فَتَسْمَعُونَ يَحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ يُقِيمُ اللَّهُ الرَّسُولَ تَعَالَوْا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ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 وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الزكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن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 يرزق من يشاء بغير حسابا هناك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع دعاء فنادته الملائكة وهو قائم وهو قائم يصلي في المحراب ان الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمه من الله وسيدا وسيدا ونبيا من الصالحين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 وَتَفْرَضُ الرَّبَّكَ كَثِيرَةً وَتَبْحِحُ الْعَشِيجَ وَالْإِبْكَارُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ نَصْفَكَ وَطَهَّرَكَ وَصَفَكَ وَصَفَكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرف وأصيي الموتى بإذن الله فأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحلن لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم باية من ربكم فاتقوا الله فاتقوا الله اطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا فراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد, واشهد بأن يا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا فكتبنا نع الشاهدين وماكروا وماكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومتاهرك من الذين كفروا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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن الحق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم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 اَثَ نَأْتُِونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلاءَ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ما كان إدراهي ميغوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس لإدراهي للذين سبقوه للذين سبقوه هذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين.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 بما تأثرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واغفروا آخره, آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبعون قَدِينَكُمْ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدًى اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ أَحْدَثُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتِيَ تُمْ أَوْ يُحَاجِجُوا قُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إن الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُعْتِمَى يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمم جنا سبين ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالْتَقَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِّينَ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 ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألتنتهم بالكتاب.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 ما كان لبشر أن يقتحم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تستخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم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 قال أقررتم أخذتم على ذلك يصري قالوا أقررنا قال فشلوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولائك فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون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 فيه يهذ الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا, وشهدوا أن الرسول حق وجد أهُم البيانات والله لا يهذ قوم الظالمين هؤلاء كجزاءهم أن عليهم إن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله توب عليهم.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 وقالنا من أحدهم ملأ الأرض ذهباً ولو افتد به هؤلاء لهم سوء هؤلاء لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وما نالوا البر حسا تنفقوا مما تحفون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الصعام كان حلا لبني إسرائيل إلا, إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ سَتَتَّبِعُونَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للناس لَلَّذِي بِبَكَّةَ لِلَّذِي ببكة مباركة إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ نَّطَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلًا وَمَا كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون معوجا تبغون معوجا وأنتم شهداء ومن الله برا فلما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردكم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 المسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم, فأنقذكم من كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى, الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختنفوا وختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولائك لهم عذاب عظيم يوم تبض وجوههم وتسود وجوه يوم تبض وتسود وجوه يوم وَذَٰتُ وَجُوهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَعَنْ نبية الله تجوع غم وأم الذين نبي الله غم وأم الذين نبي الله ففي رحمة الله ففي رحمة الله ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضلوكم إلا وَإِنَّ قَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَارَةُ مَلَائِكَةً ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ إلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَعَأَوْ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يقرون بآيات الله. ذلك بأنهم كانوا يقرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. ليسوا سواه من أهل الكتاب أمم قائمات يتلون آيات الله يتلون آيات الله من آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقارة من دونكم لا يألونكم لا يألونكم خبلا والذو ماعنتم قد بدت البختاء من أفواههم وَمَا تُخْفِى صَدُورُهُمْ أكْبَرُ قَدْ بَيَّنَنَّ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَعْتِلُونَ هَאَتُمْ أُلَاءَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا نَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَظُوْ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ والبُطُّ بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكتكم حسنة تسؤم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وإن صبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع أليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذل ولقد نصركم الله ببدره وأتم أدله أتق الله لعلكم تشكرون إتقوا للمؤمنين أليك فيكم أيوم تتقم ربكم أيوم تتقم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من الملائكة مزجلين فإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا هذا مِنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُنْجِذُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةَ آلَافٍ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَانَ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عَدْلِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ أَوْ يَعْقَلِبُهُ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَعْقَلِبُ خَائِبِينَ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والصراء الذين ينفقون في السراء والصراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله ذكروا الله فاسعفرو لدنوهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ تَزَ مغفرة مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلقت من قبلكم سنا تسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين هذا مدلل هذا بيان للناس وهدى وموعظة مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم ضُرٌّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ ضُرٌّ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ أَنِّي الله اللَّهُ الذين آمنوا ويستشهد منكم شهداً والله لا يحب الضالين الله الذين آمنوا ويلحق الكافرين أم حسب أم تدخل الجنة ونما أم حسب أم تدخل الجنة ونما ونما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن القارون قَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَانَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلوا قلبتم على أعقابكم فمن على عقبيه فلن يضر, الله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نقص منها وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْجَنِيَّةِ نُوَقْطِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوَقْطِهِ مِنْهَا وَمَن مِنْهَا الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا إلا أن قالوا ربنا غفر لنا دنوبنا وإصلاحنا وإصلاحنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصبنا على القوم الكافرين فأتعظوا الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة.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 ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ ولا تلمون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا, لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير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 وعسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين.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 الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفوا الله عنهم إن الله غفور حنيم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 لا مرفعة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لإن الله تحشرون فبما رحمة من الله ناتلهم فبما رحمة من الله ناتلهم ولو كن تفضى ولئذ القلب نفض من حولك ولو كنت فضا وليظ القلب ننفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين يا صلّوكم الله فَنَغَالِبَنَكُمْ إيا صلّوكم الله فَنَغَالِبَلَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا الَّذِي يَصْرُكُمْ مِنْ دَعْدَلٍ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَنِنَبِيٍّ أَيُّهُمْ يَغْلُبُ وَمَنْ يَغْنُلْ بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع لضوان الله كمن اذي سخط من الله ومنواه جهنم ومنواه جهنم وبئس المصير هم درجات جاء الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم يتلوا عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنه كانوا من قبلنا في ضلال مبين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 وما أصابكم يوملتقال جماعا فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلو في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتلا لاتبعناكم. هم للكفر يوم مئذن أقرب منهم هم للكفر يوم مئذن أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قادون إخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت يقوتم إن يقوتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء بِهِمْ يرزقون، ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء أن عاد ربهم يرزقون، فريخين بما آتاهم الله من فضله، فريخين بما آتاهم الله بما آتاهم الله من فضله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 يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 فآمنوا بالله ورسوله وإياك تؤمن وتتقف فَلَكُمْ أجر عظيم فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ الاَحْسَبَ اَنَّ الَّذِينَ يَدْخُنُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مُيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم كنتم صادقين فإذا كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والزبر والكتاب المنير كل نفس يداعئ قت كل نفس يا دائقة الموت وإنما تُوفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وملحات الدنيا إلا متع الغرور وملحات الدنيا إلا إلا متع الغرور لا في النف أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه, لتبيننه للناس ولا تكتبونه فنبذوه وراء اظهارهم والشراب بثمن قليلا فبسمى يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا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 إن في خلق السماوات والأرض رختلاف الليل والنهار رختلاف الليل والنهار لأيات لول الألباب الذين يذكرون الله طيّمو وقعودوا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا دبائل سبح لك فقنا عذاب النار ربنا إنكما تدخن النار ففقد أخزيت ربنا إنكما تدخن النار ففقد أخزيت وما نضال من من وانا الظان من انصا ربنا اننا سمينا منادي ينادي ينادين الايمان ان امنوا بربكم فامننا فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخنف الميعاد فسجَّدَ لهم ربُّهم أن لا أضيع عمل عامل منكم عمل عاملاً منكم من ذكر أوثا كان الناس بعضكم من بعض فالذين هاجروا فالذين هاجروا من ديارهم واوذوا وأودوا في سبيلي وقاتلون وقاتلون وقتلون لأكفر عن عنهم لأكفر عن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات ولو جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقرتو وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عهد الله, ثوابا من عند الله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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للأدرار وإن من أهل الكتاب نبي يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشرهون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم لَهُمْ من عباد ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون